فقال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه الصحابة ما يدرون أن تتكلم عن من يا رسول الله فقال الصحابة من هذا يا رسول الله الذي رغم أنفه, رغم أنفه, رغم أنفه, رغم أنفه من هو يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام من هل قال السارق هل قال شارب الخمر هل ذكر الزاني هل ذكر المغتصب والقاتل من اختار قال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 أن يقضي أكثر ليله في الشات وغرف البالتوكو وما شابه ذلك أو ربما يعيضاً كل عندها نوع من المكالمات مع بعض من تعرف عليهن بالحرام أو ربما بعض الفتيات عندها شيء من هذا أو ربما يجلس على الانترنت ويكون عندها بعض الأمور يقال يا باغي الشر أقصر يا أخي تلك الليالي التي كنت منشغلاً فيها ربما بشيء من المعصية إذا دخل عليك شهر رمضان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 لماذا يا جماعة لأنهم أساسا تعودوا على هذا النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما ما حضاكا نصحا فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم النفس بحسب ما تعودها يعني الآن لو أن أبا فرضا عود أولاده دائما